بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء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 بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبراظ في نعيم وإن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغايبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لل